لكل امة جعل الله من سكنهم ناسكوا لكل امة جعل الله من سكنهم ناسكوا ترى ينادعك في الامر ترى وادعوا الى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم